إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين له عن النجوى ثم يعودون لما موه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لَوْ لا يُعْجِزُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُونَ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُوْنَ فَبِإِخْسَالِ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُ فَلَا تَتَنَاجُو بِالْإِثْمِ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 وعلى الله سَيَتَوَكَّنَ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَشُزُوا فَشُزُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله بما تعملون قدير